إن العطاء الديني هذا لا يؤتاه إلا من أحبه الله رجل يتقلب في فراشه قد أقضى الصهر مضجعه لأي سبب كان فقام بعد أن تقلب في فراشه وبعد النوم عن عينيه وهذا يحصل تقريبا لكل أحد حال الناس لا يتفاعل فهذا يقوم يقلب قنوات الشاشات وهذا يذهب إلى جهازه ليفتحه وهذا يتصل بصديقه ليسليه وذاك قد يتعرض لأعراض مستورة يوقضها من منامه وهذا قد يتكر على فراشه يتكاسل أن يقوم هناك مقوام يحبه بالله فلأنه يحبهم يحب أن يقوموا بين يديه فيقع في قلبهم حب الوقوف بين يديه جل وعلا فيقوموا تتسابق أقدامهم إلى موضع وضوئهم فإذا توضأوا سقط ما سقط من الجوارح التي لامسها الماء تكفيراً له فإذا وقفوا بين يدي ربهم هذا من أعظم الدلائل وأجل القرائم على أن الله يحبهم ولولا محبته جل وعلا لهم لما وفقهم أن يقوموا بين يديه ومن أراد أن يعرف أين مقامه أين مقامه عند ربه فلينظر أين مقامه من طاعة ربه من أراد أن يعرف أين مقامه عند ربه فلينظر أين مقامه من طاعة ربه إذ ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسد إنما هي أعمال في ذلك فليتنافس المتنافسون فلأنه أحبهم أقامهم جل وعلا بين يديه لأمر عظيم والأمر العظيم هو أنه وإن ثقلت بهم الأقدام في وقوفهم في الليل بين يدي الملك الأعلام فإن هذا يهون عليهم يوم القيامة الوقوف بين يدي قال الله جل وعلا واذكر اسم ربك بكرة وعصيلة ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيل والوقوف بين يدي الله يقع في الدنيا في الصلاة ويقع في الآخرة في يوم العرض الأكبر فمن حسن وقوفه في الدنيا في صلاته بين يدي ربه حسن وقوفه في الآخرة يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم تبارك اسمه وجلب ثلاثة